ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر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 قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلا بل تكفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله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 لمن ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله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 قل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعدين وحقه اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأمزين وما ومن الأماشت من شيء بعد أهل الثناء والمجد الحق ما قال العبد وكلنا ما لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أجودك تتحبب إلينا بالنعم ونتباعد عنك للمعاصي خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد إلهة وقعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا إلهنا إن باعتنا فمن الذي يقربنا إلهنا إن طردتنا فمن سيدنا ومولانا وواسقنا وقارنا اللهم تبع علينا اللهم عفوا عنا اللهم اغفر لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوا عنا اللهم إنك عصوم. تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العدى اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا تعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار لقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا وعلماءنا ومشايخنا وهم في امرنا اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر الكريم، اللهم فجمعنا في دارك رواتك من غير حساب ولا عقاب إخوانا على صور متقابلين. إخوانا على سر المتقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان لغفرانك والعزق للنيرانك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من, من صوم ومران إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من من صامه وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمهم وعافهم واحف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والبطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لآبائنا ثم آتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فانزل على قبره شهادي والرحمات اللهم اصحنه في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دارك كرامته برحمتك يا أرحم الراحمين ومن كان منهما حيا فأطل في عمره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 إِنَّا نَسْأَلُكَ من الخير كُلِّهِ عاجله وَآجِلٍ ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم رفق إمامنا اللهم رفق إمامنا رحمتك وجودك وكرمك يا رحمن الراحمين اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيد لهم البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدنه على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأبناءهم اللهم وفقه ونائبين وإخوانهم إلا والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك ولتطبيق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع عليم وتبعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من عاك فاجدك وهداك فهديتك وضمك فنصرته وتوكل عليك فكفيتك واستمرك في من هديت وعافنا في من عاقيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وابيت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاديت تبارك ربنا وتعاديت ربنا وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والحمد لله رب العالمين Allah